بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر راسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد